وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الْحَيَاةَ الدنيا على الْآخِرَةِ ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في بَعِيدٍ بعيد وما مِن من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صباب شكور وَإِذْ قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله عليكم إِذْ انجاكم من ال فرعون يثومونكم سوء العذاب يثومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويتحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصفرن على ما آبيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا أو لتعوذن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عليم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد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 فلم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله قفرا قَوْمَهُمْ قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا سرَّ وعلانية من قبل ويُنفق من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاري فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم أسكنت من ذريتي بواد غير ذي سرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفكدة من الناس تهوي إليهم, فاجعل من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن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 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب بعوتك ونتبع الرسل